قال أثابه الله قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر اللهو معها قال الزمخشري حذف احدهما لدلالة المذكور عليه وذكر قراءة أخرى انفضوا إليه يعود فيها الضمير إلى الله وهذا توجيه قد يسوق لغة كما في قولنا بغة ذبيان وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهر والعيش لم يهمم بإمراري فذكر الدهر والعيش وأعاد عليهما ضميرا منفردا اكتفاءا بأحدهما عن الآخر للعلم به وهذا كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز البيت قال صاحب التتمة وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه لهذا نظائر في غير عود الضمير كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فالتي تقي الحر تقي البرد، فاكتفى بذكر أحدهما لدلالته على الآخر، ولكن المقام هنا خلاف ذلك. وقد قال الشيخ عن هذه الآية في دفع إهام الاضطراب، لا يخفى أن أصل مرج الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والله. بدلالة لفظة أو على ذلك ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون الله فبينه وبين مفسره بعض منافات في الجملة والجواب أن التجارة أهم من الله وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منفض من أجل العير واللهو كان من أجل قدومها مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله أما في العطف بأو فواضح تقول الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئة الآية وأما الواو فهو فيها كثير كقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها على الآية الايه وقوله تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه وقوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله انتهى أي أن هذه الأمثلة كلها يذكر فيها أمران ويعود الضمير على واحد منهما وبناء على جواب الشيخ رحمه الله يمكن القول بأن عود الضمير على أحد المذكورين إما لتساويهما وإما لمعنى زائد فيما عاد عليه الضمير منهما فمن المتساويين قول الله تعالى: "ومن يكسب خطيئه او اذما ثم يرمي به بريئا" لتساويهما في النهي والعصيان ومما له معنى زائد قول الله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره" وانها اي الصلاه لانها اخص من عموم الصبر ووجود الأخص يختضي وجود الأعم دون العكس ولأن الصلاة وسيلة للصبر كما في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكذلك قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي الفضة لأن كنز الفضة أوفر وكانزوها أكثر فصورة الكنز حاصلة فيها بصفة أوسع ولدى كثير من الناس فكان توجيه الخطاب إليهم أولى ومن ناحية أخرى لما كانت الفضة من الناحية النقدية أقل قيمة والذهب أعظم كان في عود الضمير عليها تنبيه بالأدنى على الأعلى فكانه أشمل وأعم وأشد تخويفا لمن يكنزون الذهب أما الآية هنا فإن التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعود الضمير على التجارة في السياق ما يدل عليه وذلك في قول الله تعالى بعده قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فذكر السببين المتقدمين لانفضاضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتذييل المشعر بأن التجارة هي الأصل بقوله والله خير الرازقين والرزق ثمرة التجارة فكان هذا بيانا قرآنيا لعود الضمير هنا على التجارة دون الله. والعلم عند الله تعالى قال أثابه الله تنبيه قال أبو حيان عن ابن عطية رحمهما الله تأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبيان انتهى يريد بقوله في الرؤية قول الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا وبقوله مع التفضيل قول الله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره اي لان اللهو ابين في الظهور والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط لأن اللهو لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمفاضلة وأخر ذكر التجارة لتكون أقرب لذكر الرزق لارتباطهما مع فلو قدمت التجارة هنا أيضاً لكان ذكر اللهو فاصلاً بينها وبين قول الله تعالى والله خير الرازقين وهو لا يتناسب مع حقيقة المفاضلة والله تعالى أعلم بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الجمعة وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة المنافقون إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته